وصية الوالد لولده هي نجوى القلب للقلب ونداء المحب للمحب ومن أجمل الوصايا الأبوية ما نظمه الشاعر في وصيته لابنه في قصيدة جامعة تفيض بالحب والحكمة وتنضح بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور يالله يليك الألمات ترجيك يا واحد ما خاب حي يترجع يا رب عبد ما مشى ما ولا يمشي الله في محبتك ورضاك الله يلي كل الأمة تترجيك يا واحد ما خاب حي ترجاك يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي الله في محبتك ورضاك وصك بالتقوى عسى الله يهدي عسى الله توفيق مولا من توفيق مولا اجعل ذنوب المرجل ما نمعني واذا ترت ميل عن درجها اب بتوفيق مولانا، إجعله مرجلا من ما عالي، من ما عالي، وتدربت ميل إحذر، ميل إحذر، ميل إحذر، وتدربت ميل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 الحق يقفا الحق يا واحد ما خاب حي ينترج رب عبد ما مشى في ما عاصي ولا يمشي الا في محبتك وربك الله يليك لا نموت ترجي يا واحد ما خاب حي ينترج رب عبد ما مشى في ما عاصي ولا يمشي إلا في محبتك وربنا والنفس خالد رايها قبل ترمي دع لها الشيطان يرمي ما لم لا مخطاك ما صابك لو كان رامي واللي يصيبك لو الوقت وجد مخاطا والنفس يرمي مخطاك صابك كان رامي يصيبك لو يا باله